والقربى واليتانى والمساكين والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموخون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأسان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 اتباه بالمعروف وأداء إليه بإحتام ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الأذباب لعلكم تتقون